إذاعة بريدة, بريدة تقدم يا أيها الذين آمنوا أن تثقوا منا وسهركم إن قدني يأتي يوم من قدني يأتي يوم لفضيله <تصفيق> الدكتور الشيء السماوات والأرض ولا يغدو حفقهما وهو العلي العظيم لذكرات الدين قد الرشد من الغيب فمن يكفر بالطهو Samen met dezelfde mensen in de wereld, met dezelfde mensen in het buitenland, met dezelfde mensen in الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم فبعد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاغية على God <laughs> you. اذ قال ببراهيم رب ارني كيف تعي الموتى قال اولا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل ثم منهن جزءا ثم دعوهن يدينك سعيا